بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز حكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فعبدناه مخمصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتقنوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقضلونا إلى الله سنفا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 خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتطر الشمس والقمر كل يجري لأجر مزمن ألا هو العزيز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 لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكر يرضه لكم ولا تذروا عزرة وذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينفعكم بما كنتم تعملون إنه عليم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 أمن هو قانت آناء الليل سابدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتنكر أولو الألباب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 داروا ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَنْذَارُ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ عَذَابٍ أَفَلَنْ تُنْقِذُهُ مِنْ في النَّارِ لَكِنَّ الْمَدِينَةَ قَارِبٌ لَهُمْ مَرصَدٌ مِنْ فَوْقِهَا وَمَرصَدٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسنكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان ثم يهيج فتراه مصرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكران أولي الألباب أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ ۖ وَأَمَّا قُلُوبُهُمْ جَاءَ بِقُلُوبٍ زَادَتْهُ ذِكْرِ اللَّهِ يُلَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ يَتَفَكَّرُ فِيهِ شَاعِرُ مِّنْ جُنُودِ الَّذِينَ يخشون رَبَّهُمْ ثم تنين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هل الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا أَفَمَن يتقي بِوَجْهِهِ سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 القرآن عربي غير ضيع وجل عليهم يستخون ضرب الله متن رجلا فيه شركاء متشاكتين ورجل سلما لرجل هل يستويان مدر من الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميت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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحطنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه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 وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كتبوا وحاق بهم ما كانوا به يتهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم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 بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم متودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحدنون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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين